ويا أيها الإخوة ليس المشكلة عندنا صراحة من قلة الوقت المشكلة من عدم ترتيب الوقت الآن تقول لحد الشباب لماذا يا أخي ما تحفظ القرن قال يا أخي والله ما وجدت وقتا وهذا خطأ كياني أنا أعرف من حال الشباب من المخالطة أن يجلسون من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب على برات شاهي يأخذون أخبار البلد بمن طلك منه من النساء وبمن تزوج وبمن مات الآن من صلاة العصر إلى صلاة المغرب يؤلف فيها بنتين استدمرية ويحفظ بعض الحصاظ فيها ثلاثين حديث أنا مر بمثل الدار قطني يحفظ في الجلسة ثلاثين حديثا بينهم الشاب بعد يقول والله يا أخي ما وجدت وقت لمراجعة القرآن وليس بالصحيح والله أعرف بعض الشباب يقف بعد الصلاة إلى خرجنا من المسجد نص ساعة وأكثر إلى ساعة مع زميل يتحدث عندي السيارة يتحدث حديث فارغ فقط وإذا زاروا يزوروا فيجلس عنده ثلاث ساعات في البيت فقط متك معه ما سمعت فلان ماذا يقول سمعنا فلان كان في المركز ثم صعد من المركز وفلان عنده نشيده جديد لكن نحن هريث بجيد من كلمات فلان وترحيم فلان وعذاء فلان وإذا قلت يا أخي لماذا تراجع القرآن والله نشغلنا بالدعوة عن القرآن والصحابة كلهم ما حفظوا القرآن أنهم انشغلوا بالدعوة وهذه كلمة الدعوة صحت كلمة مضطاطية صحت مضلة يتضلل بها كل أحد حتى من أراد أن يفر من والديه ويشتاق البيت قال لا يا والد لا تكن حجر عثرة في طريق الدعوة يا والد استقل لا زع زعنى الدعى وصلح هذه الأمة هذه حسبكم الله الحقوق العامة منها قضية الوقت هذا الوقت عندنا رخيص يصرف يعني بدون ثمن تجد الناس يحرصون على الدراهم والدنانير هل هل رئيس منهم خلقه الله عشرة عريل في الطريق وأن تمشي؟ الآن لو نظفت أبها هذه الليلة من أولها إلى ما عثرت على ريال واحد في الطريق بينما تجد من ينهي الساعات الطوال في غير طائم وفي غير طاعة وفي غير ذكر كلها سداء والوقت يا أيها الإخوة أغلى من الذهب والفضله وهو الحياة فحذاري حذاري ما هو الطريق الأمثل للدعوة أعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وإياكم لا كل صفة لا تشابه صفة العاشرين والحكمة الضالة المؤمن يأخذها أنه وجدها وهي كلام لأحد الثلاث ولو أن بعض العلماء رفعوا رسول الله عليه وسلم وهموا كلام علي فيما ظهر لي فالذي يظهر كما يقول أحد الغربيين يقول أنت نتيج وحدك وهذا صحيح ويغنينا حديث الترمذي لا يكون أحدكم أما نحن من في الصالح الآن كم عددنا قل ما يقارب 150 إلى 200 إلى حول ذلك ترى ما في أحد منا يشابه الآخر في الصفاته جميعا أبدا ومنذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا تجد إثنين يتشابهان في الصفات وفي المطومات وفي الخصائف لماذا؟ ولكل وجهة هو موليها قد علم كل عناس مسربهم كل ميسر لما له فما هو استعدادك للدعوة؟ تريد أن تكون خطيب وأنت مؤهل تكون كافة ولذلك تجد بعض الشباب يقحم نفسه في أمور ما خلق لها أقل ليس مهيئ لها وهذا ترى ما يطفش في الأظن في الثلاثين من العمر أو أقل من ذلك للأذكية ولا الآن الشباب جميعا في أذهان وأظن غالب الجلوس الآن أن الشاب يريد يكون مستي وخطيب وعديب ويكون كذلك داع داعي ويكون مؤلف بينما إذا وصل إلى الثلاثين تبين له أنه ما يستطيع يخطط ولا يستطيع مثلا يؤلف يستطيع يهتيه وجدك تعال ببعض المفتين الآن في بلادنا جعله يتكلم عليك ربما لو تكلم ساعتين ما بكت عينك ليس بخطيطك تعال ببعض الخطباء الآن المفتقين في العالم الإسلامي يريد يفتيك في مثلا ما يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بهذا وجعلها منهجا لأصحابه ما هو تخصص خالد من الوليد هل في الفرايض هل تنعت مشاركة له في الرحبية أو في كتب الفرايض ومباحثة المرضية ما سمعت في حياتي أن خالد بن الوليد شارك في قصفتي مثلا لم يقول الجدة كذا ولا البنت الابن كذا ولا الابن الابن شارك في قتلي بعض النفوس وفي ضرب أو فصل الجماجم عن الرؤوس أو فصل الرؤوس عن الأكتاب فإذا ذبح الكفار ترك الميراث والتركة لزيد بن ثابت وقسمها والرسول الله عليه وسلم يقول أفرادكم زيد وخالد بن الوليد يقول سيف الله على المسلوكين سيف الله المسلوك علي بن أبي طالب قاضي معاذم الجبل أعلم الأمة بالحلال والحرام حسان حسن مثلا حسان يفسر القرآن كيف يدخل الجنة حسان يدخل بطريق القافية بطريق القافية الشعر الجميل وبيؤمي بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد فأنا أقول يا أيها الأخوة من أجاد منكم في باب ومن نفع الله به الدعوة في باب فليمسك هذا الباب وليحرص على ستمية موهبته أنا أعرف بعض الأخوة الآن خطاط خطاطين مثلا سنرسل الخطاطة نجفهد في أن ينظم وقته وأن يكون له وقت محدد لهذه الموهبة التي فتحها الله عليه لينفع الإسلام من هذا الطريق أحد الأخوة مثلا شاعر عنده أدب لا يميت هذه الموهبة باب فتحك الله فتحه الله عليك لا تغلقه اشتغل بهذه الموهبة لكن لا تأخذ عمرك ونسبك كلماتك وحاول أن تطالع وتقرأ حتى تكون شاعر يخدم لا إله إلا الله محمد رسول الله أحد الأخوة خطيط عليه أن يتصدر ويصدر وأنا أبتعد على المركز وربما فعل ذلك أن يكون هناك فصل لأهل المواهب تسمى أهل المواهب محاضرة ودرس عام فيصن في الشباب في كل فصل إلى أهل المواهب أهل الخطابة هم هنا وأهل الهد الادب هنا وأهل التحذير المبرزين هنا وأهل الخط هنا أما قضيتي أيوة لا هو معظم ليس في مركزكم إن شاء الله وانا قد شاركت في بعض المراكز ووجدت هذا فيه قضية النشارة والنجارة هذه ترى مضيعة على الوقت فرمان بنجارين وخشابين نحن دعاء وطلبت علم يبقى الواحد يصنع دولاب في شهر فيضيع القرآن ويضيع الحديث وتسمع كأن في منجر دوف دوف دوف من صلاة الأشياء لصلاة الفجر المسامير قربعة المسامير والشواكيش والحديد وهذا عربي وصف وهذا يسحب المنشار وهذا يأخذ هذا ما هو مقصود قال الماذا قال مهنة في اليد أمان من الفقر قلنا لماذا قال وكذلك العمل الإسلام دين عمل دين نجار، ودين خشابة ودين غسالة ودين خبازة وهذا الفن. لا لا. أنتم تعرفون ونعرف أن المراكز الصيفية استغلت بهذا كثيرا الدواليب اللي عندنا في المساجد من المراكز الصيفية ونقول لا الحمد لله والشكر نذهب إلى المنجرة ونأخذ دولار بخمسين ريال ولا نسأل الشهاب شهرا كاملا ويخرج نجارا ما نريد هذا وقضية كذلك الاعتناء مجربة الصياطة ومجربة النتاجة أما صنع الطعام إلى الآن ما رأيت شيء ما رأيت كيف يصنعون الطعام ولن في بعض المدارس الابسطدائية يكونون يعلمونهم على صنع الطعام احضر حفنة من البيض مع قليلا من الزيتون مع قليلا من الملح ومع جليش هذا للنساء ليس للرجال فقضية اقتراحي أن يكون في المركز أهل الموالد فكل من عنده موهبة ننميه ونلاحقه بكل درس محدد حتى نخرج للناس صراحة الآن الأمة لم تخرج خطباء كل الخطباء الموجودين لما هم بجهدهم الشخصي لكن في بعض البلدان مثل في تركيا عندهم معهد الخطباء وهناك معهد العجباء ومعهد الخطاطين وهذا الواجب أن نقوم به نحن أنفسنا فنعتني بهذا بأهل المواهب ونركز عليهم ثم لنجد الموهبة الآخر وبعض الناس صار يجمع الله لهم مواهب يدرس بكل غنيمة بسهم فتجده أدبا كاتبا خطاطا مؤلفا مفتيا فيه كل فناء أخطاء يقع فيها كثير من الناس صحيح أن عندنا صح وعندنا خير لكن التزام حالا قد يكون ظاهر قد يكون في تربية اللحى وفي تقصير الثياب وفي استواء وفي بعض السنين وهذا شيء جيد وجميل ويحب ذلك ويأمر حبا به لكن يا أيها الأخوة أعمال القلوب تصرنا الخوف الرهبة الرجاء الخشية الخشوع التأمل قد تفاجأ أحيانا تجد شابا ملتزما في الظاهر معذن لحيته مقصرا ثوبا يأتني بالسنم لكن فيه عجب وتفاجأ بشاب بناخر متكبر ولذلك شك علينا بعض الشباب يقولون فلان من أكبر الناس وجربناه وجدناه متكبر حتى إذا جرت معه في المجلس كان يتصور أنه مالك بن عنس وبالثانوي وحتى يقول عليك قال لا يا شيخ أنا طلعت هذه المسألة والذي ظهر لي والله أعلم أن رأي أهل العلم خضع فيها قال وقد قرأت بنفسي وعقبت وعندي بحث في تلك المسألة حققته ولذلك تجد يقول قلت وأنا وعندي ولي وهذا من العجب وقد أخذ في بعض المناجر رأيت رسالة موجودة في الأسواق في بعض قصهات الحديث للشباب نعرفهم يقول في الأول قال وقد استدركت على الشيخ الألبان هذه المسألة وخطأته من ثلاثة أوجب قال وقد وهم ابن حجر الحافظ بهذه هذه المسألة ووقع لي أن سبب وهم الحافظ كذا وكذا من أنس يقول البعوضة وقعت على النخلة فقالت النقل أرادة تطير البعوضة قالت تمسك يريد أن أطيع قالت والله ما أحسست بك يوم وقعته فكيف أحس بك إذا طرت هناك يعني يفنون أعمارهم مثل الألباني مثل بن حجر مثل هؤلاء الكبار في الخمسين سنة علم الحديث ويأتي شاب في يوم من واحد يدرك خطأ فيبقى في المجال قال ما سمعت كيف ترى الشيخ الألباني أخطأ في الحديث ونبهت عليه وقد كذب في ذلك بحث وكل وكل ما جلس يقولون بعض الشباب يعرف شهر بن حوشب هذا الراوي يعرف انه ضعيف كل ما جلس في مجلس قال يا اخوة يصيرا يكون في شهر بن حوشب هو ثقه يعني نعرف هو عنده بحث يشهر بن حوشب ثقه ولا ضعيف قالوا ما نجري قال لا قال فيه من حجر كذا وقال ابن حبان فيه فينتقل مجلس الفهلي ويسرح ما يتعمارا يقر في شهر بن حوشب فيسمونه شهر بن حوشب مثل حماد الراوي في شعاد هارون الرشيد يقولون ما عرف الادحث والغض يتفاوض عن العلم والفتية في المجلس فيأتي هو يقول ما رأيكم في داحس والغبراء من الذي يجيب خبر داحس والغبراء فسموه داحس والغبراء وقال هارون رشيد أم محمد الراوية فإذا خرجتم به من داحس والغبراء فلا يعرف شيء وهذا يسمى التكوقع على مساء المحددة يعني مثلا مر أنا أعرف فترة وأنتم تعرفون مر بنا فترة لكثير من, من الشباب ما يعرفون لا تحريك العصباء وعلم الله لقد جلس مع شاب في أكثر من ساعة وهو يسألني في هذا البحث ويتصل وحريس وكأنه يسأل عن ركن من أركان الإيمان أو عن معتقد يدخل الجنة والنار ولا لا هو هو من شان هذه المسألة لكن أطيها حجمها كما أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم من وقته حديثين حديث ابن الجبير وحديث وائل بن الحج ومع ذلك يقول ما أدري يا أخي هل أحركها في التشهد أو في الدعاء قلت الذي يظهر في التشهد قال في نفسي شيء ثم يتصل قال لو حركتها في التشهد ولا محركها في الدعاء ما بعموم الحديث. ثم يستحدث لك مسائل ويخرج ويدخل ويجعلها مسار وبحث في المجالس وهذا خطأ تعطى حجم لا نلغيها كل مثل تحريف الأصبع دائما دائما الآن الذي يظهر الآن من علم الشباب وكثير من الشباب أنهم يبدأون بالطهارة إلى باب الحج فقط وبعضهم يبدأ بالطهارة إلى نواقض الوضوح فيبدأ من الطهارة ويقف في النجاسة لا وهم مكرمين إن شاء الله لكن الآن الآن أبواب الآن ثلاثة أربعة أبواب الفقه ما ما يعتني بها. اسأله مثلا في المساقع، اسأله في الإيجار، اسأله في الربا، اسأله في البيع، اسأله مثلا في بارك الله فيكم في الجنايات، في الحدود، في هذه المسائل ما يجيبك بمثله، إنما هو فقر العبادات وهذا ترى تقصير يا أي واحد ولا بد من أراد أن يدرس الفقه وكمل هذه الأبواب جميعا هناك بعض الأمور ننبه عليها حتى نكون مظهر من مظاهر الخير للأمة يا أيها الإخوة مسألة خوارم المروعة أعاذنا الله إياكم الخوارم المروعة يظن بعض الناس أن الإسلام فقط هو أن تجسن المحرم وتفعل الواجب وهناك أمور أخرى ترى من يفعلها قد يفعل مروعتها ألان على سبيل المثال تجد بعض الشباب يأكلوا في السوق هل هناك تحريم من الأكل في السوق أن تجلس في السوق وتأكل أنا ما عرف تحريم في السوق بل بعض الشافعية أخذ من قوله سبحانه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق جواز الأكل في السوق وهذا فيه نظر لأن الآية ليست عطفة ليست واوة حال إنما هي واوة عاطفة يعني يأكل الطعام وكذلك يمشي في الأسواق لكن من خوارم المروعة عندنا وفي العرض الأكل في السوق قد تمر بشاب يمثل الصحر الإسلامية ملتحي والناس ترى ينظرون ترى ينظرون للملتزمين نظر اعتبار ولو أن بعض الفاتحة ما يقدر لكن ينظر اعتبار حتى إذا قطعت الإشارة يقول تقطع وأنتم طوّع يعني لو كان فاتحك كانت تعذر وترميل فاين مثلا من نافذة السيارة قال ترمي فاين وأنتم طوّع وأنتم ملتزم يعني ما كان ينبغي لك دليل على أن المجتمع يقدر هؤلاء وأنه يضع لهم اعتبار خاص لذلك ترى بعض الشباب ما يعتني فيه يأتي في من المرؤ أنا أعرف بعض الشباب يأتي مثلا رأيت أحدهم يأتي بلا غطرة يأتي كذا مع الشباب رايح جاي ورحيته طويلة ويركب معهم صحيح أن هذا ليس محرم لكن في عرفنا نحن في البلد هنا نولابد تلبس غطرة حتى تصلح من هندامك ما تأتي يعني مدروشت تأتي هذا الجهة عند الأذن والجهة الأخرى عند القدم وإذا قلت لماذا يا أخي ما تصلح من هيثة قال البذاذة من الإيمان حديثا حسن والغترة مكوية من عطلة الربيع ثم يهان الأمور مشقلبة هذه الأزرار مقطعة ما فيها لواحة جنة يشبقها على الأعلى هنا ما أسمح يقول في حديث حسن تزينوا كأنكم شام في عيون الناس والله جميل يحب الجمال أما الإنسان يتين شقلب ويقول لنا من الشباب والله أخواني نخشى من المنافقين يضحكون على الش... أنا رئيس بعض المنافقين يستهدي يقولون انظروا الثياق انظروا الغترة وانظر كذا وكذا طيب من سيد المتجمرين هو محمد صلى الله عليه وسلم أما كان إذا مر من مكان عرف ريحه الطيب أنه مر أما كان يلبس الجميل أما كان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره، وينظر المرأة بكثير من الأحاديث فلماذا نحن ما نتبعه بلى ف يعني حذاريا الإنسان يأتي بهذه الخوارق. منها أعلى الشباب يأتي في صلاة الفجر بثوب النوم المخطط هذا لأنه كانوا من نيجيريا يأتي بذوب النوم وبعدين وهو لوجه لي عند سلطان من من الناس تجمل قبل الدعوة بيوم بل بعضهم في العراس يأتي كأنه تفنح وأما صلاة فلا الإنسان يعتني بمظهره ومخبري منها أيها الإخوة يشاهد بعض الإخوة وهو يمشي في الطريق يبصق عن اليمين وعلى اليسار في طريق المارة وهذا ترى يمثل الإسلام الشاب هذا يمثل الإسلام فلا أحيانا تجده يدخل عجولا مهرولا في مشيته وما يليك هذا لأن الإنسان ترى يقدر بالعقل والاتزان وليس كل شيء لم يذكر في القرآن ولا في السنة معناه نفرخ ويهما لا فقد علمنا صلى الله من السيارات وسنته الكثير وأعرف كذلك نماذج كثيرة من الخوارم المروعة كما قلت في مثل كثيرا من الناس يشرب العلبة ويشرب الماء وهو ماشي في السيارة أو يشرب الببسي المرندة ثم يرمي العلبة ورعا فتقع على سيارات الناس ثم اكتشفون وهو هذا الوجه النير الصاهر فيقولون كيف تفعل هذا عليه هذا خطأ بلد منهم من يقطع الإشارة مثلا ويقول هذه الإشارة إشارة المرور لم تذكر في الكتاب ولا في السنة ما هذا الفكر؟ قال لا لم تذكر في الكتاب ولا في السنة ولذلك لا أعتبرها بس على ذلك الدقيق يعرف ولا هناك نماذج كثيرة من خوار من يقع فيها كثير من الناس ومنها لما يستيع العدب نفتجز بعض الشباب ولو كانوا طلبة علم وشاركوا في المراكز وهم دعا في نفس الوقت ما يقدر الكبير يعني تعرف الشباب أنا حضرت مجالس يدخل طالب علم مثلا مشهور بطلب العلم أو قاضي أو عالم أكبر منه ثن فيجلس الطالب ما يقوم أبدا وتقول لماذا ما تقوم للشيخ يا أخي تقوم بهذا الشيخ الكبير الثن تقوم لهذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل رجلا من مجلس ويجلس مكانه في هذه الصورة يعني كيف يتسنى الإنسان يبقى في صدر المجلس وتنظر إلى رئيس المحاكم مثلا وتنظر إلى عالم من العلماء وهو عند الأحذية بين أبناء أطفال عند الباب ويقول لا لا أن رئيس بعض الشباب كذلك يدخل بعض الشيوخ الكبار في السن فيقوم المجلس كله ويبقى هو جالس يعطيه ندح كذا هذا والله ما تصلح أنا عندي أدري إن عندهم أدلة لكن ترى الأدلة خلاف ما يقول وربما المثل هذه وفرض أنه مصيب أنا مخطئ في ذلك لكن حلم من الله بالله عليه يقوم مجلس فيه خمسون لشيخ من المشايخ الكبار العلماء وياه هو يعطي الشيخ هكذا وهو طالب ليس بالصحيح ولبن سيم إشارة في هذا المثل أن حق المسلم مقدم وأن المثال ترى المرجوح هذا قد يكون المرجوح أعظم من الراجح في بعض المناسبات. من هما مثلا في المجلس بذاتة محاضرة أتينا ببعض المشاف في بعض المحاضرات واصطف الأول شباب قلت يا أخي من فضلك مشاف ضيوف وآتوا وكبار قال لا أنا من الأرض هنا ما أقوم من هنا أبد قلت يا أخي بلت يحسن ليس ببقال ولا ولا أقوم فجعلنا بعض الضيوف في الصف الثاني انظر إلى الشكل والمظهر كثير معدف كثير من الشباب كذلك ما يعطي. أهل المشايخ الكبار قدرهم قد التقليل على الرأس يعني لا تظن يعني الإنسان يعني نحن كلنا شباب لكن نقصد العلماء الكبار أن تقبل على الرأس أن تحترمه ألا تتكلم بين ذي من النماذج كذلك من سوء الأدب تعرض مسألة في المجلس المجلس من هو منك لا تتكلم حتى يتكلم هو ويقفز لك شاب من الثانوي بينهم المشايخ موجودين هنا قال الذي تطمئني ليه نشتي في هذا المسألة بعدما رجعت عندي ابن تيم وهو القيم أن فيها كذا وكذا هذا لو سكت ولو ما كان أحسن له. أول الناس لا يقبلون بكلامه ولا مرسى يتعدى على حرمة وها وما كانت هؤلاء وقت على ذلك أي والهوة الكرام المقصود من هذا كله أن نكون متدينين في حركاتنا وسكناتنا ولا تعطي هذه إلا بالتربيه وأرى أن أحسن ما يربي بعد التدبّر كتاب الله جل مطارع سير صوبان ما تراجع العلماء وأنا أرشح سير علام وبلاء الذهبي أن تتأملوا آداب العقراء والخطناء والعلماء حتى يعرف الشاب كيف يتعامل مع الناس كيف يزور كيف يجلس العقل الأدب الهدوء، الاتزان حسن التصرص أنا يا أخي أنا أذكر لكم مثال نعيد بعض الأخوة البارح وقبل البارح اتصل بنا شاب والأذان يؤذن يثني في بالله هل من الحكمة هذه يعني ما في وقت 24 ساعة قبل الأذان و24 بعد وترك الأوقات كلها ويوم عدنا اتصل بك قال ما رأيك في نزيف في هو يفطر ولا لا والحكمة يقولون إنها مسألة هم ستتقدم بدقائق أو ستتأخر بدقائق هذا لا بد يعني الإنسان يعرف كيف يتصل ومتى يزور ومتى يأتي يعني الإنسان يزور قبل صلاة المغرب ويوقفك عند الباب وتقول تفضل قال لا أنا مستعد مرتب فلماذا توقف الآن في هذا الوقت أو الإنسان يتصل بك مع الأذان أو عند النوم في الهاتف لا بد أن نعتني ويكون الإنسان محافظ على نفسه ويعتني كيف يتصرف وكيف يزور وكيف يتصل وقد فرت كثيرا لما يقول الإنسان من كثرة الحراج التي يواجهه من الشباب فلو كان مثلا من العامة والجعالة كانوا معذورين لكن ما بارك بهذه الصفوة المختارة النخبة التي تربى الناس إذا من هذه الأخطاء على كل حال سأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وتكوى وهداية وأن يج وان ينفعنا بما تمننا و نكرر شكرنا لكم ونطلب منكم الجعاله ظهر الغنى